119. وإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد 112. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن يا ربه بهم يوم اذل خبير